أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم, حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله سلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفا لهم يا قُدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ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 واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسى أنهار وأنهار من اللبن لم يتغير طعمه وأنهار وأنهار من خمر اللذة للشاربين وأنهار وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقم ماء حميما فقطع امعاءهم ومنهم استمعوا إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا, حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أتوا العلم ماذا قال آنفا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 وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعت وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم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 انَّ الَّذِينَ ارْتَدّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَوَلَا لَهُمْ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لهم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 ذَلِكَ بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم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 وشاقوا الرسول مِنْ بَعْدِ مَا تبين لَهُمُ الهدى لن يضروا اللَّهَ شَيْئًا وسيحبط يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا الذين أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وأطيعوا الرسول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 فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون وانتم الاعلون والله معكم ولين يرىكم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب وله وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا, لتنفقوا يُقُوهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وإن تتولوا يستبد القوم غيركم يستبد غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.